عمل عمل صالح فذلائك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم ومن تاب وعمل صالحا فإنما هو يتوب إلى الله متى والذين لا يشهدون الزور وإذا مر بالله مر كرام والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يصروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هد لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك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 تقلك الذي تم فسوف يكون لزانا